ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلا من قبلي بالبيانات وبالذي قلتم فلمقتلتمهم فلمقتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلي ك جاء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 وما الحياة الدنيا إلا متاع النور لتبلاون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذن وَإِن تَصْمِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ